الوضو الأول ينبأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب الخامس من المعارف المحلى بالألف والمان العهدية أو الجنسية وأشرت إلى أن كلا منهما بسمان لأن العهدية إما أن نشار بها إلى معهود أي ذكر فالأول كقولك زاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاب خاص والثاني كقوله تعالى فيها مصباح المصباح الآية فإن ألف المصباح وفي زجاجته للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما وال الجنسيه اسمان لانها اما ان تكون استغراقيه او مشارا بها الى نفس الحقيقه فالاول كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا اي كل فرد من افراد الانسان ونحو ذلك الكتاب أي ان هذا الكتاب هو كل الكتب إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس كقولك من الرجل أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من هذه الحقيقه لا من كل شيء اسمه ماء وقول العهديه او الجنسية خرج به المحلى بالالف واللام الزائده فإنها ليست لعهد ولا جنس وذلك كقراءة بعضهم لإن رجعنا إلى المدينه لا خرجنا الأعز منها الأذلة بفتح ياء إلى خرجنا وضم رأيه وذلك لأن الأذلة على هذه القراءة حال والحال واجبه التنكير فلهذا قلنا إن زائدة الله معرسة والتقدير لا خرج لأن الأعز منها ذليلة ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل ثم حدث المداف وأقيم المداف إليه مقامه فانتصب على المصدر على سبيل الموابة وحينئذ فلا يحتاج لدعوة زيادة ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين أما مسألة الثبوت فاحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئس، كقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون وبئس الشراب وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس نفل القوم إلى أنه لا يشترط قوم أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في معنى العبد بل يجوز قوم فيه أو قوم فيما فيه هو إليه نحو ولا نعم دار المتقين فلا بأس نفوى المتكبرين بئس نفل القوم ولو كان فاعلي نعم وبئس مضمرا وجد فيه ثلاثه امور احدها ان يكون مفردا لا مثنيا ولا مجنوعا مستترا لا بارزا مفسرا بتمييز بعده كقولك معما رجلا زيده ونعم رجلين الزيدان ونعم رجال الزيدون وقول الشاعر نعما راى هارم لم تعرم آئبة إلا يكامل مرتاع بها وزرار وشانه أن يكون لسم معتن اما لسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول وقوله مررت بهذا الرجل أي معت أيها في النداء نحو يا أيها الرسول يا ايها الإنسان ولكن قد تنعت اي باسم الإشارة كقولك يا أيها والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقولك ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوضع وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي وقد لا ققولك أيها ذا كما زاد وأما مسألة الحذف فإحدهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام ويا رجل ويا إنسان ويستفنى من ذلك أمران أحدهما اسم الله تعالى فوزوه أن تقول يا الله فتجمع بين وا والألف واللام، ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحفها والثاني الجملة المسمى به فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم نادرته قلت يا المنطلق زيد ان يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والداري غلام وداري ولا تقل الغلام ولا الداري فتجمع بين ال ويستثنى من ذلك مسالتان احداهما أن يكون المضاف صفه معرضه بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع ال وذلك نحو الضارب زيد والضارب زيد والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالالف واللام فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس وما عداهما لا يجوز فيه ذلك خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد ونحو مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفه بغير الألف والآن والكوثيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأسواد ونحو مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربك والضاربه إن في مرض خصب بالإضافة ثم قلت السادس المضاف لمعرفة كغلام وغلام زيد وأقول هذه خاكمة المعرف وهو المضاف لمعرفة وهو في درجة ما أضوف إليه فغلام زيد في ربك العلم وغلام هذا في رتبه الإشارة وغلام الذي جاء في رتبه الموثوق وغلام القادم في رتبته الاداه ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف الى المدمر كغلام فانه ليس في رتبه المدمر بل هو في رتبه العلم وهذا هو المذهب الصحيح وزعم بعضهم ان ما اضيف الى معرفه فهو في رتبه ما تحت تلك المعرفة وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقة ولا يستثنى المضمر والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله كخبروف الوليد المسقب فوصف المضاف والمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة والصفة لا تكون أعرفة من المشروف وعلى بطلان الشالح قولهم مرأت لزيد صاحب ثم قلت باب المرفوعات عشرة أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شكه عليه وأسند إليه على زنة قيامه به أي قوائي منه كعلم زود وما بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه وأقول شرعة هنا في ذكر أنواع المعربات وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد وفنوت بالمنشوبات لأنها فضلات غالبة وختمت بالمشريرات لأنها تابعة في الأندية والفضلية لغيرها وهو المضاف فإن كان عبدا فالمضاف اليه عنده كما في قوله قام غلام زيد. وإن كان فضله فالمضاف إليه فضله كما في قولك رأيت أولان زيد والتابع وتأخر عن المتبوع وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين أحدهما أن عامله لفظاً وهو الفأل او جمهه بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يجيل حكم العامل المعنوي تقول في زيد قائم كان زيد قائمة وإن زيد قائم وضننت زيد قائمة ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى والأقوى مقدم على الأبغى الثاني أما الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول وليس هو في المبتدا كذلك والأصل في الإعرام أن يكون للفرق بين المعاني فقدمت ما هو الأصل والضميع في قولي وهو للفاعل وقولي ما قدم الفعل او شبهه عليه مخرج لنحو زيد قام وزيد قائم فان زيدا فيهما اسند اليه الفعل وشبهه ولكنهما لم يقدما عليه ولا بد من هذا القول لان به يتميز الفاعل من المبتدا وقولي اسند اليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وانا ضارب زيدا فانه يصدق عليه فيهما انه قدم عليه فعل او شبه ولكنهما لم يسندا اليه وقولي على جهه قيامه بي او وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد وعمر مضروب غلامه فزيد والغلام وإن صدق علينا أنهما قدم علينا فعل وشكوه وأسند علينا لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع علينا لا على جهة القيام بهما كما في قولك علم زيد أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو ومثلت لما اسند اليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف الوانه فالوانه فاعل لمختلف لانه اسم فاعل فهو في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف الوانه اي يختلف الوانه فحذف المرشوف واجيب الوصف عن الفعل وقوله تعالى كذلك او اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف وغر وغرابيب شوب ثم قلت الثاني نائله وهو ما حذف فعله واقيم هو مقامه وغير عامله إلى طريقه فعل او مفعل او مفعول وهو المسؤول به نحو وقضي الأمر فإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فمن نفي له من أخيه شيء أو الظرف نحو سلم رمضان وجلس أمامك أو المزور نحو غير المغضوب عليهم ومنه لا يؤخذ منها وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل هو الذي يعبرون عنه بمسؤول ما لم يسمى فاعله والعبارة الأولى أولى لوجهين أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون وسؤولا وغيره كما سيأتي والثاني اما المنشوب في قولك اعطي زيد دينارا يصدق عليه انه مسؤول بالفعل الذي لم يسمى فاعله وليس مقصودا له وما ومعنى قولي إقيم هو مقامه انه اقيم مقامه في اسناد الفعل اليه ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل فذكرت ان الفعل يجب تغييره الى فعل او يفعل ولا اريد بذلك هذين الوزنين فان ذلك لا يتاتى إلا في الفعل الثلاثي وانما اريد انه يضم اوله مطلقا ويبشر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع ثم بعد ذلك يقام المسؤول به مقام الفاعل، فيعطى أحكامه كلها، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعذبا بعد أن كان صدلا وواجب التأخير عن الفاعل بعد أن كان جائز تقديم عليه. والمثئول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوده لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا دينارا ألا ترى أنه آخر وأوضح من هذا دارب زيد عمرا. لان الفعل صادر من زيد عن فقد اشترك في ايجاب الفعل حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع يصح فاقول بارد زيد عمرا الجاهل لانه نائب المرفوع في المعنى ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الامر واصله قضى الله الامر فحذف الفاعل للعلم به ورفع المفعول وغير الساعل ضمن اوله وكسر ما قبل اخره فانقلبت الالف واء فان لم يكن في الكلام مفعول به اقيم غيره من مصدر او ظرف زمان او مكان او مجرور فالمصدرك قوله تعالى فإذا نفخ في الصشور نفخة واحدة وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء وقوم نفخة مصدرا واضح وأن شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير والله أعلم فأي شخص من القاتل إفي له عفو ما من جهة أخيه والأخ هنا محتمل لأجهائه أحدنا أن يكون المرادل المقتول فمن بالسببية أو بسببه وإنما جعل أخا تعطوثا عليه وتنفيرا عن قتله لأن الخلق كلهم مشتوقوف في أمره لأنهم عبيد الله فهم كالإخوة في ذلك ولأنهم أولاد أدن واحد وأم واحدة والثاني أن المراد ولي البن وسن يا له في العطف ومن على هذا لابتداء الغاية وهذا الوجه أحسن الوجهين. أحدهم أن كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها للسوابين والثاني أن الضمير في قوله تعالى واداء إليه راجع الى مذكور في هذا الوجه دون الأول وظرف الزمان كقولهم صيغ رمضان وأصله صام الناس رمضان وظرف المكان كقولك دلس أمامك والدليل على ان الأمام من الظروف المتصرفه التي يجوز رفعها قول الشاعر فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها فموضع كلا رفع بالابتداء وخلفها بدل منه وأمامها عطف عليه والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدا والعائد على المبتدا الهاء المتصلة بإن وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد وأنها لا تدري على أي شيء تقدم. ولا بد من تقدير اي حال قبل كلا فكانه قال فغدت هذه الوحشيه وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وامامها تحسب أنه مولى المخافة اي المكان الذي تؤتى فيه والمجرور كقوله تعالى وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله وهو خال من ضمير مستقر فيه ومنا جار ومجرور في موضع رفع اي لا يكن أخذ منها ولو قدر ما هو المتبادر من في يؤخذ من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفعل ومنها في موضع نصب لم يستقم لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل وكل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ النواد نعم إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يؤمن صح ذلك وفهم من قوله فإن فقد في المصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهو مذهب البصريون إلا الأخفش واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أتيح لي من العبى نذيرا به يقوط الشر مستطيرا و بقراءه ابي جعفر يجزى قوما بما كانوا يكسبون فاقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منشوبا ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران و يحذف عاملهما جواز النحو زيد لمن قال من قام او من ضرب و النحو اذا السماء انشقت وأهنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ولا يكونان جمله فنحو وتمين لكم كيف فعلنا بهم على اضمار التبين ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ ويؤنث فعلهما لتأني فيهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أي الهندان أي الهندات وجواز مراجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنيد وحضرت القاضي وامرأة ومثل قامت النساء نعمة المرأة ومرجحا في نحو ما قام إلا هند وقيل مرأة ولا تلحقه علامة تشنيه ولا جمع وشج نحر أكلوم المراهي وأقول مقرت بنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه الحكم الأول أنهما لا إخدفان وذلك لأنهما عند كان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزاء فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محبوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مشتكران فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزم الزاني حين يزم وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزان لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب الشارب فحذف الشارب لأن الفاعل عنده فلا يؤذف وإنما هو ضمير مشتطر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فإن يشرب يستلزم الشارب وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزن الزام وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضوع بما يناسبه وعن الكسائد إجازة حذف الفاعل وتابعه على ذلك السميني والبمضاء الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينك وأن حذفه على قسمه جائز وواجب، فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أي من برد فزيد في جواب الاول فاعل فعل محذوف وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف وان شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وابن عمرو والواجب ضابطه ان يتاخر عنه فعل مفسر له وقد اجتمع المشالان في الآية الكريمة فالسماء فاعل من شقة فالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء إلا أن الفعل هنا مذكور والأرض نائب عن فاعل مدة محذوفه وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز أن يتلفظ به لأن المذكور عرض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العود والبعيد عنه الحكم الثالث انهما لا يكونان جملة هذا هو المذهب الصحيح وزعم قوم ان ذلك جائز واستدلوا بقيد تعالى ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات ما منه وتبين لكم كيف فعلنا بهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض فجمله لاسدهم فاعلا من بدا وجمله كيف فعل بهم دون فاعلا متمينا وجمله لا تفسدوا في الارض قائمه المقام صاهر قيله ولا حدة لهم في ذلك ان الايه الأولى فيها مشتتر عائد إما على مصدر فعل ثم بدا لهم بداء كما تقول بداء وراي ويؤيد ذلك أن اصناد بداء الى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر لعلك والموعود حق لقائه بدا لك في تلك القلوص بداء وإن على السجن بفتح السين المفهوم من قوله ليسبنه ويدن عليه قوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعنن إليه وكذلك القول في الآية الثانية أي يتبينه أي يتبينه ودنية الاستثهام مفسرة وأن الآية الثالثة فليس فيها من معنوي الذي هو محل خلاف وإنما هو من الإسناد اللفظي أي وإذا قول لهم هذا اللفظ والإسناد اللفظي جائز في جميع الألثان فقول العرب زعموا مطية الكذب وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله ينزل من كنوز الجنة الرقم الرابع إن عاملهما يؤنث إذا كان مؤنثاً وذلك على ثلاثة اقسام تانيث واجب وتانيث راجح وتانيث مرجوح فأما التانيث الواجب ففي مسالتين احداهما ان يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقي التانيث ومجازيه فالحقيقي نحو هند قامت فهند مبتدا وقام فعل النار والفائل مستتر في الفعل والتقدير قامتيه والتاء علامه التانيث وهي واجبه لما ذكرناه والمجاذي نحو الشمس طلعت واعرابه ظاهر ولما مثلت به في المقدمه للتانيث الواجب علم ان وجود التانيث مع الحقيقي من باب اولى وخلاف ما لو عكست فأما قول الشاعر إن السماحة والمرؤة ضمنا قبرا بمرع على الطريق الواضح ولم يكن ضمنا فضروعة الشامعة أن يكون الساعر اسما ظاهرا متصلا حقيقية تأنيش مفردا أو تشنية له أو جمعا بالألش والتاء فالمفردة كقوله تعالى إذ قالت امراه عمرانه والمسنى كقولك قامت الهدان والجمع كقولك قامت الهدات فأما قوله تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا الا من ربيعة أو مدر فضرورة إن قدر الفعل ماضيا وأما إن قدر مضارعا واصله كتمنا فهدست إحدى التائين كما قال تعالى فأنزرتكم نارا طلبا فلا ضرورة وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فإنما جازا يؤدي الفصل بالمفعول أي لأن الفاعل في الحقيقة أل المرشلة وهي اسم جمع فكأنه قيل اللاتي آمن أي لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات أي النسوة اللاتي آمن وأن التاليف الراجح ففي مسألتين إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيف كقولك طلعت الشمس وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وجمع الشمس والقمر الثانية أن يكون ظاهرا حقيقية من منفصلا بغير إلا كقولك قام اليوم هادو وقامت اليوم هندو وكقوله ان امرأة غرّه من ان واحده بعد وبعده في الدنيا لمغرور والمبرد يخص ذلك بالشعر انتهى الوجه الاول